حدثني عبد السلام بن مطهر حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعذر الله إلى مرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة وكنا ذكرنا في المرة الماضية العلاقة بين الترجمة وبين هذه النصوص التي وردت تحت الترجمة وبين هذه الترجمة وبين الباب الذي قبله ألا وهو باب في الأمالي وطوله. وذكرت أن البخاري رحمه الله رتب كتابه بعناية فائقة. ودا يعني هذا كان أول محور لنا في شرح هذا الحديث كما هي عادتنا أننا نسير في سبعة محاور في شرح كل حديث. من أحاديث هذا الكتاب المبارك فالمحور الأول اللي هو تكلمنا عنه لعلاقة الترجمة وصحة الترجمة هل الترجمة صحيحة أم لا ودخلنا في المحور الثاني وهو ذكر رجال إسناد الحديث وكنا وقفنا عند شيخ البخاري وهو عبد السلام ابن مطهر كأني لما سمعت الحلقة الحلقة في المرة الماضية كأنني قلت مظفر بالضاء المعجمة كأنه كأني سمعي يعني هكذا فإن كان يعني هذا فهو سبق لسان يعني اعتذر عنه والصحيح عبد السلام ابن مطهر بالطاء المهملة الضاء المهملة طبعا الحرف إما أن يكون مهملا وإما أن يكون معجماً المهمل الذي ليس فيه نقطة المعجم هو المنقوط يعني عندنا مثلا الحاء والخاء الخاء فوقها نقطة والحاء لما تكتب الحاء كده ألف لام حاء. حاء ألف همزة الحاء ممكن يعني يحصل فيها لخبطه طب هل دي الخاء ولا الحاء فعشان نفرق بينهم نوم نيجي على الحاء ونقول الحاء المهملة المهملة اللي ما فيش فيها نقطة ونقول الخاء المعجمة زي العين المهملة والغين المعجمة زي الطاء المهملة والضاء المعجمة يعني إذا الحرف المعجم اللي عليه نقطة والحرف المهمل اللي هو خالي من إيه خالي من النقط فهو عد السلام ابن مطهر ابن حسام ابن مصك قلنا أن جده كان محدثا ولكنه كان واهي الحديث ومن الفائد التي ذكرتها وورد استفسارات بسببها سأعيد الكلام عنها لكن مع فائدتين جليلتين يرحل إلى الواحدة منهما وسأقص نبأ يعني هذه الفائدتين الآن قلت أن عبد السلام ابن مطهر روى عنه البخاري روى عنه إنما بقية رجال الاسناد من أول شيخ شيخ البخاري اسمه روى له البخاري مش روى عنه يبقى روى عنه تختص بالشيخ المباشر روى له تختص ببقية رجال الإسناد وبعدين ذكرت أن البخاري ممكن يروي عن شيخ ويروي له أيضا بمعنى يروي عنه مباشرة ثم يروي بواسطة عنه أنا يعني جبت كتبت على الصبور بس مثالين اثنين عشان يحضر التصور لأن بعض الإخوة التبس عليهم مسألة قال لك مش فاهمين يعني ايه روى عنه وروى له فأنا يعني ايه لك على اللوحة اهو الفار دلوقتي عندنا ادي خ ده هو رمز البخاري ده السهم ده انا كاتب هنا وواله عنه البخاري قال حدثنا احمد بن حنبل يبقى احمد بن حنبل شيخ الايه شيخ البخاري المباشر يبقى البخاري هنا روى عن أحمد روى مين عن أحمد اللي جنبه ده على طول شوف البخاري روى عن مين قال حدثنا احمد بن الحسن الترمذي قال حدثنا احمد بن حنبل اهو يبقى المثال الثاني ده البخاري روى لا أحمد ولا عن أحمد لا المثال الثاني ده روى لا روى لا أحمد ليه؟ لان شيخه المباشر أحمد بن حسنة الترمذي يبقى في المثال الأولاني البخاري روى عن أحمد والمثال الثاني البخاري البخاري روى لا أحمد خلاص لان بينهم من بعض واسطه هذا الحديث البخاري ما أخذوش عن أحمد بن حمرو مباشرة أنا مأخذوا عن أحمد بن الحسن الترمذي يبقى هنا أحمد بعمل شيخ البخاري وهنا شيخ شيخ البخاري البخاري يبقى هنا روا عنه وهنا روا له كذلك عندنا هو البخاري بيروي عن يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل تمام هنا البخاري روا عن عبد الله محمد المسندي أحد شيخ البخاري قال حدثنا يحيى بن معين يبقى بين البخاري وبين يحيى بن معين في الاسناد الثاني عبد الله محمد المسندي يبقى في المثال الثاني البخاري روى له ولا عنه يبقى البخاري روى له ليحيى وفي المثال الأوليند البخاري روى عن يحيى خلاص كده إذن يبقى نرجع بقى شوف البخاري رحمه الله هنا إذا روى عن الشيخ مباشرة ها قال حدثنا فلان يبقى روى عنه إذا روى بواسطة عن هذا الشيخ اللي هو شيخه يعني الذي روى عنه في أحاديث يبقى اسمه روى له يبقى عندي البخاري أو المسلم أو أبو داود والكلام ده ممكن يبقى روى له وروى عنه يمكن دي وقعت لابو داود وقعت للبخاري على أساس ان لهم ايه شيوخ لم يدركهم مسلم ولا بقية أصحاب السنن هنا بقى فائدة وطبعا أنا وعدتكم أنني سأحاول معكم في كل مرة إن شاء الله عز وجل أن أضع بين أيديكم مفتاحا من مفاتيح البخاري علشان النهاردة البخاري يتعرض كتاب البخاري يتعرض لحملة ظالمة من الجهلاء اللي هم ولا يتكلمون إلا عن البخاري ممكن الحديث برواب البخاري مسلم ما يجيبش سيرة مسلم خالص ليه لان البخاري سماء فهو إذا جاز له أن يسقط البخاري يبقى سهل أو, أو يسقط مسلم فضل عن بغيت أصحاب السنن فضل عن أصحاب المسانيد والكلام ده ولذلك الشتيمه كلها رايحه البخاري والنقد كله رايح للبخاري ليه؟ زي ما قلت لكم البخاري سماء فما بيبسرت مسلم حتى لو كان الحديث متفقا عليه فأنا أريد أن أضع بين أيديكم مفاتيح هذا الكتاب الكتاب ده له مفاتيح كثيرة ولما تعرف مفاتيح البخاري سترجم الذي يتكلم عنه بس أنا ما أقدرش أديك مفاتيح البخاري كلها مرة أحدا ليه لأنها مفاتيح كثيرة وتحتها علم كثير فكل ما تيجي مناسبة من المناسبات أحاول أعطيكم شيئا من مفاتيح البخاري وملح البخاري كمان بمناسبة إن البخاري روى لشيوخ مباشرة وروى عن نفس ذي الشيوخ بواسطة انا يعني كنت عملت بحثا اللي عملت زمان لنفسي معجما لرجال البخاري ومعجم لرجال المسلم. المعجمين دول خدت فيهم 15 عشر سنة. طبعا مش أعد لهم مش أعد 15 عشر سنة أشتغل لا يعني كل ما كنت أجد فراغا أجد نشاطا أبتدي أشتغل في الكتاب بحيث أصبح كتاب البخاري عندي كالمرآة وكتاب مسلم عندي كالمرآة. لو أنا مريت بشيخ من شيوخ البخاري أعرف روا كم حديثا وأين أحاديثه وعدة شيوخي في البخاري وأين مواضع هذه الأحاديث في البخاري وهكذا كل روى نروات الاسناد أعرف أين أحاديثه وما عدة الشيوخ الذين روى لهم عنهم وما عدة الشيوخ الذين روى عنهم إلى آخره يعني التلامزة والشيوخ وظللت في هذا الكتاب كما قلت لكم حوالي 15 سنة إلى أن انتهيت منه بحمد الله تعالى فكلما أحاول أحقق حديث من أحاديث الربساء البخاري أستطيع بحمد الله عز وجل أن أصل إلى هذا الحديث في كتاب البخاري فأولت طيب طالما نحن دخلنا في المسألة دي هنحاول نعطي اليوم فائدتين جليلتين كل فائدة يرحل إليها وأنا أرجو ان بعض من لا يفهمونني في علم الحديث ونعرفني عارف إن الحمد لله في كثرة كثرة استطعمت هذا العلم واستملحته وبتنتظر يعني أن أنا أتكلم في هذا العلم وإذا مرت حلقة بدون ما أتكلم في علم الحديث بهم ممتعطين وزعلانين لكن أنا عارف أن على الجانب الآخر هناك أناس يعني المسألة ثقيلة جدا بالنسبة لهم لكن على حسب المحاول السبعة التي اتفقنا عليها أول محور تاني محور على الأقل محورين من السبعة سنتكلم فيهم عن علم الحديث والمتابعات والكلام ده فمعلش انا عارف ان انا يعني مزهق بعض شريحه من المستمعين وان المساله ثقيله عليهم بس انا غصب عني يعني اكيد في ناس بيستفيدوا فليتصبروا هؤلاء واذا حاولوا انهم يمشوا معايا ان شاء الله هيستطعموا هذا العلم جدا احصيت لكم شيوخ البخاري الذين روى عنهم وروى لهم روى عنهم مباشرة وروى لهم بواسطة يعني نزل درجة يا بدي مسألة علو ونزول العدد الشيوخ دول 35 شيخا في صحيح البخاري انا اسردها لكم وطبعا بعض الاخوه والأخوات كانوا بيقولوا يعني ملينا عايزين نتملى وراك فلا تتكلم بسرعة طبعا هذا الكلام لا يصلح لان إحنا مش في مسجد إحنا في قناه فضائية والوقت محدد ما اقدرش أقول لك يلا اكتب وتملى وأتكلم على مهلي عشان أنت تكتب لكن أنت عشان تطلع من المطب دوت هات جهاز تسجيل وحطه قدامي التلفزيون وهو يسجل لك بعد ما تنتهي الحلقه فرغ لإيه فرغ هذه الفوائد لكن ما أستطيع أن أملي عليكم شيئا من هذا وكمان عشان برضه الفائدة مرتبة أو الفائدة جيدة يعني رتبت لكم شيوخ البخاري على حروف الهجاء بدءا من إيه من اسمه حرف الألف حرف الباء حرف التاء حرف إلا آخر إيه 28 حرفا وسأذكر لكم مشيخ البخاري الذين روى عنهم وبعدين أقول لك روى لهاج الشيخ بطريق فلان بواسطة فلان الشيخ الأولى خالص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله روى عنه البخاري يعني قال حدثني أحمد بن حنبل وروى له البخاري بواسطة أحمد بن حسن ترميدي يقول البخاري حدثنا أحمد الحسن الترمذي قال حدثنا أحمد بن محمد الشيخ الثاني إسحاق بن محمد بن عبد الله بن أبي بن إسحاق ابن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة دا روى عنه شيخ من شوخ البخاري اسمه محمد وهو غير منسوب يعني لم يعين اسم ابيه ثلاثة إسماعيل ابن إبراهيم ابن معمر أبو معمر القطيعي روى عنه البخاري وروى له عن محمد ابن عبد الرحيم صاعقة لقبه كده اسمه صاعقة ليه لان قالك انه كان لما يحب يروح يعزم على ان يذهب الى شيخ يموت الشيخ قبل ان يصل اليه اتكررت معاتها طلبع مرات فسموه صاعقة انه بيصعق اي شيخ يحاول يسمع منه وبعض الناس قالوا لا ده صاعقة لانه كان باقعة في الحفز بحيث ان هو كان ايه صاعقه ويكفي ان البخاري لمحمد بن عبد الرحيم من أقران البخاري بل بالعكس من صغار اقران البخاري يعني البخاري اكبر منه ومع ذلك روى له البخاري روى عنه البخاري ف بن ابراهيم ابن معمر القطيعي روى البخاري له بواسطه محمد بن عبد الرحيم صائقه اربعه بن الخليل الخراز الخزاز روى البخاري عنه وروى له بواسطة الحسن والحسن ده غير منسوب يقال أنه ابن شجاع البلخي خمسة إسماعيل بن عبد الله بن أبي إوايس وده ابن أخت الإمام مالك روى عنه البخاري وروى له بواسطة الحسن وهو غير منسوب أيضا ستة أصبغ ابن الفرج المصري روى عنه البخاري وروى له بواسطة أحمد بن الحسن الترمذي سبعة حفص بن عمر ابن الحارث ابن سخبرة دا روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد ابن عبد الرحيم صاعقة ثمانية خالد ابن مخلب مخلد القفواني هذا روا عنه البخاري وروى له بواسطة محمد ابن عثمان ابن كرامة تسعة سريج ابن النعمان روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد ابن رافع النيسابوري بواسطة محمد آخر غير منسوب عشرة سعيد بن الحاكم ابن أبي مريم روى عنه البخاري وروى له بواسطة محمد بن يحيى الذهلي 11 سعيد بن سليمان الواسطي اللي هو سعدوي أو سعدوية يعني الاثنين صح النحاة لهم نطق والمحدثون لهم نطق ده روى عنه البخاري وروى له عن طريق عبد الله غير منسوب 13 الضحاك المخلد الشيباني اللي هو أبو عاصب النبيل روى له عنه البخاري وروا له بواسطة عبد الله محمد المسندي وعلي بن مديني عمر بن علي الفلاس محمد ابن المثلنة محمد ابن أعمر البحراني ويعقوب ابن إبراهيم 14 عبد الله بن رجاء ابن عمر الغداني روى عنه البخاري وروا له بواسطة محمد غير منسوب ويقال ان هو محمد بن يحيى الزهلي خمستاشر عبد الله بن يزيد المخري أبو عبد الرحمن المخري روى عنه البخاري وراوى له بواسطه علي بن المديني وبواسطه راوي اسمه محمد غير منسوب ستاشر عبد الاعلى ابن مسهر أبو مسهر روى عنه البخاري وراوى له البخاري بواسطة محمد بن يوسف البيكندي 17 عبيد الله موسى العبسي روى عنه البخاري وروا له بواسطة أحمد بن إسحاق السرماري وأحمد بن أبي شرح الرازي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حسين بن إشكاب ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمود ابن غيلان ويوسف ابن موسى القطان. 18 عثمان بن الهيثم ابن جه روى عنه البخاري ورواه له بواسطة محمد غير منسوب ويقال إن هو محمد بن يحيى الذهلي. تسعة عفان ابن محمد الصفار روى عنه البخاري وروا له بواسطة إصحاق المنصور الكوسج أبو قدام عبيد الله ابن سعيد السرخسي محمد بن عبد الرحيم صائقة عشرون عمر بن حفص بن غياث روى عنه البخاري وروا له بواسطة محمد بن حسين السمناني واحد وعشرون عمر بن عون الواسطي روى عنه البخاري وروا له بواسطة محمد اب... عبد الله بن محمد المسندي 22 الفضل بن دكين أبو نعيم روى عنه البخاري وروا له بواسطة يوسف الموسى القطان اه اه الثالث والعشرون قرة بن حبيب البصري روى عنه البخاري وروا له بواسطة الحسن غير منسوب ويقال أنه الحسن بن محمد زافران 24 محمد بن اسماعيل بن أبي سمينة روى عنه البخاري وروى له بواسطه محمد ابن أبي غالب القومسي 25 محمد ابن أبي بكر المقدمي روى عنه البخاري وروى له بواسطه أحمد غير منسوب ويقال انه احمد ابن سيار المروزي 26 محمد ابن سابق التميمي روى عنه البخاري وروى له بواسطه الحسن ابن الصباح البزار والحسن ابن إسحاق المروزي ومحمد ابن عبد الله 27 محمد ابن عبد الله المثنى بن الأنصاري روى عنه البخاري ورواه له بسيط أحمد بن حنبل الحسن بن محمد الزعفراني خليفة ابن خياط اللي هو المرقب به شباب علي بن مدينة محمد ابن بشار محمد ابن المثنى أبو موسى الزمن 28 محمد ابن الفضل عارم السدوسي روى عنه البخاري ورواه له بسيط عبد الله محمد المسندية. 29 محمد بن يوسف الفريابي روى عنه البخاري وروا له بواسطة إسحاق غير منسوب يقال هو إسحاق المنصور الكوسد تمام الثلاثين معاوية بن عمرو بن المهلب أبو عمر البغدادي روى عنه البخاري وروا له بواسطة أحمد بن أبي رجاء الهروي عبد الله محمد المسندي محمد بن عبد الرحيم صاعقة 31 مكي بن إبراهيم البلخي روى عنه البخاري وروى له وسط محمد بن عمر السواق البلخي 32 يحيى ابن عمر الشيباني روى عنه البخاري وروى, عن وروى له بواسطة الحسن ابن مدرك الطحان الثالث والثلاثون يحيى ابن صالح الوحاضي أبو صالح الدمشقي روى عنه البخاري وروى له عن إسحاق غير منسوب ويقال هو إسحاق بن أصول الكوسج وروى له عن طريق محمد غير منسوب برضه ويقال أنه ابو حاتم الرازي الرابع والثلاثون يحيى ابن عبد الله ابن بكير روى عنه البخاري وروى له بواسطه يحيى محمد بن يحيى الذهلي تمام الخامس والثلاثين يحيى ابن معين أبو زكريا روى عنه البخاري وروى له البخاري بواسطه عبد الله بن محمد المسندي وعبد الله غير منسوب ويقال هو ابن محمد الآملي أنا صدعتكم أنا عارف. لكن هذه فوائد يرحل إليها يعني عشان تطلع القصة دي أنا ظلت فيها فترة طويلة كما قلت لكم استفدت بالمعجم الذي صنعته في هذه السنوات بالاستفادة من بعض مفاتيح البخاري يعني دول مجموعة الشيوخ الذين روى عنه البخاري ثم روى لهم بواسطة يعني نزل درجة في الرواية أنا بقى أقول لكم سيدة دي أنا ظللت قبل أن أعمل هذا المعجم ستة أشهر حتى ظفرت بها طبعا ستة أشهر لم أكن يعني متفرغا لها لكن القضية كانت في دماغي وشغلاني جدا لأن وجدت الحظ من حجر العسقلاني نص عليها في موضع في كتاب التفسير من فتح الباري الحقيقة أنا أول ما قرأت المسألة دي كأن عقلي توقف وتمنيت لو أن أحدا أعطاني هذه الفائدة وبذلت له ما عيني طبعا دي فوائد يعني لا يقدرها إلا المشتغلون بالحديث بس إنما غير الأجانب أو الأجانب عن هذا الفن القصة اللي يقولك ايه العبط اللي هم بيعملوا ده يعني ايه يعني لما يقولك البخاري روى له ولا روى عنه هي إيه الفايدة يعني من, من تصديع الدماغ اللي أنت بتعملهن لا المشتغلون بالحديث يعرفون قيمة هذا كان الرجل قد يرحل يبيع الدارة والحمار وقد يهلك في الصحراء الجرداء وممكن تتكسر والوحوش عشان يحصل الفايد العلو ها العلو لما يقول لك ده ايه اسناد عالي اسناد عالي يعني ايه يعني طبعا في العلو اقسام بس هاخد اعلى درجات العلو واشرفها ايضا هو ان تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف قليل الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام احنا قلنا قبل كده في إسناد ثنائي في إسناد سلاثي في إسناد رباعي في إسناد خماسي في إسناد سباعي في تساعي في عشاري ماいい معنى الكلام عشاري يعني بين الرابühl وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشر تساعي يبقى إيه تسعة بين المصنف بين النبي صلى الله عليه وسلم التسعة. ثنائي النبي عليه وسلم بين المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم 2 زي مالك يقول نافع حدثنا نافع عن ابن عمر ادي 2 عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى العلو هو تقليل عدد الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاه والسلام طيب مين اكبر في السن البخاري ولا لا البخاري اكبر في السن أكبر من مسلم بعشر سنوات البخاري ولد سنة 194 ومسلم ولد سنة 204 البخاري بينه وبين مسلم عشر سنوات أدرك البخاري بسبب فارق السن مجموعة من الشيوخ لم يرهم مسلم مسلم يروي عنهم بواسطة إنما البخاري يروي عنهم مباشرة وإحنا قلنا إيه بعض كبار شيوخ البخاري قبل كده ان محمد بن الله بن مسنى الأنصاري الفضل بن دوكيني ومحمد يوسف الريابي ضحك مخل الشيباني مجموعة من شيوخ البخاري اللي البخاري يروي عنهم مباشرة ومسلم ما يقدرش يوصل له مباشرة إنما يروي لهم مش عنهم في بقى الحفظ حجر نص على أربعة أحاديث قالهم كده بس ما قالش الأربعة حديث دولفين قال لك أن مسلما على خلي بالك من كلمتين اللي جيين دول عشان هم ملعبكين شوي عشان تفهم او تعرف قيمة الفائدة اللي هده دلوقتي اللي أنا غيرت 6 شهر ابحث عنها في اوقات المتفرقة يعني احمد بن حنبا ده شيخ البخاري ومسلم شيخ البخاري ومسلم هناك حديث قال فيه مسلم حدثني أحمد بن حمد مباشره البخاري بقى نفس هذا الحديث ما رواهش عن أحمد مباشره لا رواه بواسطه عن أحمد يبقى مسلم على على البخاري في الحديث ده ولا لا على على البخاري في هذا الحديث عن أحمد بن حمد القصه دي ما حصلتش ابدا لمسلم انه طلع فوق البخاري في العلو عن نفس الشيخ إلا في أربعة أحاديث فقط إنما البخاري على عن مسلم في هذا الباب تحديدا أكثر من 200 حديث ليه؟ لأن كما قلت لكم مسلم البخاري أكبر من مسلم في السن عشر سنوات فأدرك من المشايخ ما لم يدركه مسلم لكن في هذه الأربعة أحاديث الإمام مسلم رحمة الله عليه يروي عن الشيخ أي شيء عن شيخ ما والبخاري يروي نفس الحديث عن شيخ مسلم لكن بواسطه نزل تحت درجة كما قلت لكم دي ما حصلتش أبدا إلا في أربعة أحاديث وهكم الأربعة أحاديث التي يرحل إليها كما قلت لكم الحديث الأولاني رواه البخاري في كتاب المغازي قال البخاري قال حدثني أحمد بن الحسن اللي هو قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر ابن سليمان عن كهمس كهمس بن الحسن يعني عن ابن بريدة عن أبيه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة يبقى البخاري قال حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا أحمد بن حنبل شوف مسلم رواه هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير نفس الحديث قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر ابن سليمان عن كهمس ابن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه نفس الحديث يبقى مسلم روي عن أحمد مباشره إنما انما البخاري يرويه عن أحمد الحسن عن أحمد بن حنبل يبقى نزل درجة البخاري هنا الحديث الثاني رواه الإمام مسلم الإمام البخاري في كتاب التفسير في تفسير وصولة الأنفال عشان أسهل على طلبة طلب الحديث اللي يوصلوا والصالوي الأحديثية الحديث الأولاني في كتاب المغازي رقم 4473 دفل في بخاري في مسلم كتاب الجهاد والسير رقم 1814 على 147 يعني رقم السو... ال... ال... انتعرفين ال... ال... الصحيح مسلم اللي عنده طبعة الشيخ محمد عبد عبدالباق اللي رقم كبير في الأول وجنبه رقم صغير الرقم الصغير ده أرقام المتن بلا تكرار الرقم الصغير الكبير الأولان ده ده رقم احاديث الكتاب الخاص يعني كتاب الإيمان يرقمه لك واحد 2 3 4 5 إلى 200 مثلا أو 300 وكسر وبعدين يبتدي كتاب الطهار يبتدي من أول واحد إذا كل كتاب من كتب مسلم له ترقيم خاص وترقيم عام الترقيم الخاص اللي هو الرقم المكتوب بالبنت الكبير بالخط الكبير يعني الرقم الصغير ده اللي هو رقم متن متوني الأحاديث بدون تكرار فأنا لما أقول لك كذا على كذا ببدأ بالصغير المكتوب بالرقم الصغير على الرقم الكبير الحديث ده رواه مسلم كتاب الجاد والسير رقم 1814 على 147 الحديث, الحديث الثاني رواه البخاري في كتاب التفسير زي ما قلت لكم تفسير صورة الأمثال رقم 4648 و4649 هذا الحديث البخاري فرقهما يعني هو رواه عن أخويني أخويني أحمد ابن النظر ومحمد ابن النضر. قال البخاري حدثني أحمد وهو ابن النضر يعني قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي اللي هو معاذ بن معاذ يعني قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد هو ابن كرديد صاحب الزياد سمع أنا بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا عذاب أليم فنزلت الآية وما كان الله ليعذبهم وأن تفيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام إلى آخر الآية الحديث ذا يرويه البخاري قال حدثنا أحمد بن النضر باعديما بشراة الحديثنا محمد بن النضر أخوان كلاهما قال حدثنا معاذ بن معاذ عبيد الله المعاذ العنبري مسلم روى هذا الحديث بعينه في كتاب صفات المنافقين رقم 2796 على 37 قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري يبقى شوف مسلم رأى عن عبيد الله مباشرة أما البخاري فروى بواسطة عن عبيد الله بن معاذ العنبري الحديث الثالث راه البخاري في كتاب كفارات الأيمان رقم 6715 في باب قوله تعالى أو تحرير الرقابة وأي الرقاب أزكى قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم الوصائع قلنا نكلم نتكلم عنهم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانتة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه هذا الحديث بعينه رواه الإمام مسلم في كتاب العتق رقم 1509 على 21 قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم إلى آخر الاسناد بتاع البخاري يبقى شوف مسلم قال حدثنا داود بن رشيد إنما البخاري نزل درجة رواه محمد بن عبد الرحيم السعيقة عن داود ابن رشيد الحديث الرابع والأخير في هذه الفائدة, الفائدة الكبيرة رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الحديث رقم 7355 باب مرأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول <تصفيق> قال البخاري حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال أي هو الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره هذا الحديث بعينه رواه الإمام مسلم في كتاب الفتح الرقم 2929 على 94 قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري يبا شوف المسلم يروي عن عبيد الله بن معاذ مباشرة في حين أن الإمام البخاري رحمه الله يرويه عن حمد بن حميد عن عبيد الله بن معاذ العنبري الحقيقة الفايدة دي أنا كما قلت لكم بحس عنها كثيرا ليه دي من الملح دي من الملح التي تستفاد وأهل العلم كانوا يتسابقون في تحصيل هذه الملح وكل ما يمر كما قلت لكم بنا شيء في صحيح البخاري يدعون إلى ذكر فائدة من هذه الفوائد نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى ويعني إن شاء الله أرجو أن يعني أوفق أن أجد موضعا لفوائد ومفاتيح صحيح البخاري في كل حديث امر به في هذا الكتاب المبارك حتى يصير كتاب البخاري كالمرآة بين ايديكم هو اللي مخليك انت بتبقى يعني ستنفجر من الغيز من جمع للشوف البخاري ان انت مش عارف ترد ليس عندك حجة والفائدة الوحيدة ممكن تظل تقرأ كتاب بخاري تقرأه من أول إلى عشان تطلع هذه الفائدة وقد تظهر بها وقد لا تظهر بها فدي مفاتيح كتاب البخاري نذكرها إن شاء الله تبتلع عنها فهو النهاردة بإذن الله تعالى إحنا ما زلنا مع رجال الإسناد كنا ذكرنا ترجمة عبد السلام ابن مطهر بالطاء المهملة في المرة الماضية ونستكمل اليوم ان شاء الله بقية رجال الاسنان عبد السلام ابن مطهر بيروي هذا الحديث عن عمر ابن علي المقدمي. ابن مقدم المقدمي. عمر ابن علي المقدم كلمة اجماع عند اهل العلم ثقة يعني حتى بعض اقرانه وثقوه كما ساذكر لكم وأردو أن تراعوا طبقات النقاد يعني نحن بنتكلم أنتم عارفين طبقات النقاد طبقة المتشددين طبقة المتوسطين طبقة المتساهلين وأنا سميت لكم الأسماء اللي التي يدور عليها النقد في طب كل طبقة من هذه الطبقات الثلاثة فعندما يعني أذكر لكم أقوال أهل العلم في هذه المسألة يبقى أن تتعرف تودي الناقد لأي طبقة من هذه الطبقات الثلاثة عمر ابن علي ابن عطاء ابن مقدم المقدم ده ابو حفص البصري أثنى عليه أحمد خيرا ووثقه ابن سعد وأحمد أيضا والدار قطني وقال من الثقات الرفعاء يعني حاجة, حاجة فوق أو يعني وقال أبو حاتم الرازي محله الصدق مش أنا قلت لك أبو حاتم الرازي يعني اللي إذا وثق رجلا يبقى أمه دعيانه أما إذا قال ثقة حجة يطيل في السماء بيجنحين بقى. أبو حاتم الرازي ويحن سعيد القطان وعمر بن عين الفلاس الجمع المتشددين دول قال أبو حاتم محله الصدق ولولا تدليسه لحكمنا إذا جاء بزيادة أي حكمنا له يعني إذا جاء بزيادة غير أننا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة أنا هرجع للتدليس بس رعا تشويه وذكر ابن حبان في الثقات وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به لم ينقم عليه إلا التدليس كما قال عفان بن مسلم أما ابن سعد فقال كان يدلس تدليسا شديدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت وبعدين يقول إيه هشام بن عروة الأعمش يبقى إذن نحن نأخذ من الكلام ده أنه عمر بن علي بن عطاء بن مقدم مقدمي ثقة كما سمعتم لم ينقم عليه إلا التدليس العلماء ذكروا التدليس هكذا بإطلاق ولما الراوي يذكر النقاد في ترجمته أنه مدلس بس كده ما يقولش غير مدلس فقط يبقى ينصرف على طول التدليس إلى تدليس الإسناد انتوا طبعا احنا نعرفش هل نسيتم اللي احنا ذكرناه في التدليس قبل ذلك ام لا وانا عارف ان, إن طالما اللي ما كتبش بينسى على طول انا مش هشرح التدليس تاني بانواعه الستة لكن انا سأتكلم عن تدليس الاسناد عشان انت لما تقرأ في ترجمة راوي يقولك يدلس او مدلس وما يقولش نوع التدليس يبقى هذا يحمل على طول على تدليس الإسناد تدليس الإسناد هو إيه بقى تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه الحالة أنا طلبت إلى إخواننا في القناة الناس هنا في القناة أنهم يحاولوا أن هم يجيبوا الـ الـ الـ الشرح بتاعي اللي كنت بشرح في علم الحديث في البرامج دي يفصلوه ويكرروه كثيرا ليه لأن عل علوم الأصول تحتاج إلى تكرار مستمر وأنا مش هقدر بقى كل حلقة أقعد عيد وزيد في اللي أنا قلته قبل كده يبقى هن هن هنتقدم ببطء شديد فأنا أرجو يعني ان الإخوة ان شاء الله يكونوا نفذوا هذا الكلام فيما يتعلق بعلوم الإسناد ويكرروا هذا الكلام كثيرا في القناة بحيث يتسنى لكل إنسان أن, أن يسمع الفائدة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة تلبس في زينه علشان ما أقدرش أكرر كثير لكن أنا مضطر أكرر نوع واحد بس من تدليس اللي هو تدليس الإسناد النهاردة عشان عايز أطلع بفايدة من هنا قلت لكم كل العلماء لما ذكروا تدليس عمر بن علم وقديم قال مدلس بس ده ينصرف في تدليس الإسناد تدليس الإسناد هو ما ليش الله سبحون أنا لما بعود أتكلم في الحديث كده بيصعبان علي اللي مش فاهم بس انا غصب عني يعني المضطر يركب يركب الرماح يعني هنعمل ايه تدليس الاسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه ازاي خليني انا بحدثكم النهارده أنتوا قاعدين قدامي في المجلس التحديث ابراهيم وعلي وزيد وعبيد والكلام ده قاعدين فانا بتكلم هم بيكتبوا ورايا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان هم بيكتبوا لما واحد من الجماعه اللي قاعدين دول خلاص فارق المجلس وراح بلده واراد ان يحدث بهذا الحديث الذي سمعه مني هي هيعمل ايه بقى هيقول ايه هيقول حدثني ابو اسحاق قال حدثني زيد عن عبيد عن فلان عن فلان لانه أخذ الحديث عني ها مباشرة. إذا كل الذين سمعوا مني إذا أراد الواحد أن يروي الحديث في مكان آخر لا بد أن يرويه عني أنا اولا لأن المس المسؤولة منه مننا فلا بد أن يجعلني واسطه زيد هذا زيد هذا ما احنا اتعلمنا بقى من النحل ضرب زيد عمرو ما احنا زيد وعمر على طول ايه مثال ولوهم حكاية ما أنا عايز أفرفشكم شوية لأن أحاسي أن أنا يعني تقيل النهاردة في يعني الكلام على الأسانيدي وكده أزاق ضرب زيدون عمر بيقولك أن في رجل تركي أمير تركي أراد أن يتعلم اللغة العربية جاب مدرس في النحو المدرس عايز يعلمه إيه الفعل والفعل والمفعول به فقال له ضرب زيدون عمر ضرب فعل ماض وزيدون فاعل وعمر مفعول به وكل شوية لما يجي برضه يجيب الفهد يقول له ضرب زيد عمرو الرجل التركي لا ايه الحكايه ده هو, هو عمر دا لطشه يعني ولا ايه يعني زيد ده كل شويه يلطش له وعمر ده ما بيردش عليه فسأل العالم ده قال له هو يعني ابلغت يعني المهانه بعمر ان يضربه زيد في كل مرة ولا يرد عليه زيد قال له يا مولانا ده مجرد مثال لا زيد ضرب عمرو ولا عمرو ضرب ولا زيد ضرب ولا احزنون ده بس ده مثال بس ابن المهم التركي ها دماغه صلب ما احنا احنا عندنا برضو مثل يقول لك ده دماغه تركي تركي يعني يعني دماغه ناشف خالص المهم ما عجبوش الكلام قال له انت كده انت كده, كده كلكم بتاع سجن واداه السجن جاب عالم ثاني قال له بقى قول لي بقى ايه ضرب زيد العامري دي هو بلغت المهنة وزيد أن ان يضرب كل يوم وزيد ده مش لاقي يا ربي ولا يادبه ولا كان قال لي يا مولانا ده بنجرب مثال قال له انت هتقول كمان واداه السجن المهم سجن علماء النحاء او سجن نحاة مصر وبعدين ارسل إلى مناطق الشام بعد دمشق بقى يجيب ايه كم جماعة كم واحد نحو من هناك كانت كان الخبر ظهر يعني لما يسجن النحافي بلد الدنيا كلها عرفت ان الوالي التركي ده سجن النحافي مصر عشان مش مش عارفين يجيبوا لما بعت لعالم نحوي من دمشق أحد العالم بقى النحوي جاي راكب على الجمل ها البريد وطول السكه عمال يفكر أطلع من المطب ده ازاي ما انا هدخل السجن انا كمان ضرب زيد عمرو وبتاع أحد يفكر يفكر أول ما دخل فاء الرجل بقى إيه اللي هو التركي قال له بقى أقول لي يا سيدي بإيه ضرب زيد عمر هو يعني عمر ده ملتشه إيه زيد ده مش حد يربيه قال له لا يا مولانا ده زيد ده عمر ده ارتكب خطيئة الرجل التركي ده كان اسمه داود داود باش قال له بص يا مولانا عمر ده ارتكب خطيئة جسيمة يستحق عليها الإعداء مش إنه يتضرب بس قال له ما هي قال له صرق واو مولانا ما هو سي داود احنا بنكتبها بواو واحدة وهي بتتنطق او بالاصل تتنطق باثنين واو لما تقول داود دال الف واو واو دال طاوس طا الف واو واو سين ها لكن احنا بنكتبها داود طاوس بواو واحدة قال دا عمر دا الاصل كان عمر فلما سرق وو مولانا سلط عليه زيد ليعاقبه فطبعا الوالي التركي بار مش انا قال له عفارم عليك ها قال له عايز ايه بقى قال له ارجوك المكافاه بتاعتي تطلع كل المحل انت طلعتوه من ايه من السجن ها فاحنا بنقول زيد بقى نرجع بقى بعد يعني قلت ايه بس عشان ايه يعني افرفشكم شويه عشان تفوقوا ونرجع للتجلس زيد ده اللي هو انا حدثت في مجلس تحديث امواخذ الحديث مني وراح قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا فلان زيد التميذي ده غاب في مرة من المرات من المجلس ما حضرش انا حدثته بعده في احاديث هو أراد أن يحدد بهذه الاحاديث التي كان غائبا عن المجلس فيها طب هيعمل ايه عشان يجيب الاحاديث دي لابد ان يرويها عمن حضر المجلس عني مهما كانش حاضر يبقى اذا كان عمرو حاضر المجلس فزيد سيقول حدثني عمرو قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان يبقى نزل درجه ولا لا يبقى نزل درجه يبقى زيد هذا روى عني وروى لي ها نرجع لكل كلامنا على البخاري بس برضو عمر يعني زيد صعبان عليه قوي يبقى بينه وبيني وصفه وهو تلميذ المباشر فيعمل إيه بقى يسقط عمري من الاسناد ويقول حدث ما يقولش حدثنا يقول عن عمر على طول يبقى نرجع للتعريف هو أن ي... تدليس هو أن يروي الراوي عن شيخه زيد الراوي عن شيخه اللي هو أنا الذي سمع منه ما هو سمع مني تلميذي ما لم يسمع منه لما كان غائبا عن البلد واتى واراد ان ياخذ نفس الحديث فاخذها بواسطه من واحد زميله عني ادي تدليس الاسناد فالعلماء لما تكلموا عن عمر بن علي المقدمي المدلس وخلاص زي ابو حاتم الرازي زي عفان بن مسلم ابن سعد بقى قام جاي حدد حدد لنا نوعيه التدليس قال كان يدلس تدليسا شديدا ايه بقى شديدا دي قال لك كان يقول حدثنا ويسكت ثم يقول هشام بن عروه الاعمش يعني قال لك ده اسمه تدليس القطع او تدليس السكوت انت بتكتب دلوقتي عني قلت لكم حدثنا وسكت شويه ونويت انا بيني وبين نفسي ان اقطع التحديث خلاص انت كتبت حدثنا ومستني هقول مين اسكت شويه على اساس ان انا خلاص نويت القطع اقطع التحديث وبعدين اقول ايه هشام بن عروه انت كتلميذ هتكتب ايه هشام بن عروه بعد حدثنا هو ما سمعش الحديث من هشام بن عروه يبقى دلس في التصريح بالتحديث شوف المشكلة جاية من هنا اللي زيده لو ثبت عليه هذا لسقط كل حديثه سواء قال حدثنا أو قال عن لاني لو قال عن احنا خلاص اتفقنا لو قال عنها هنركنه على جنب. نقول له لا لو سمعت صرح في التحديث عشان أعرف ان انت ما دلستش ما سقطتش حد من الإثنان لكن ده الإشكال انه يدلس في التصريح بالتحديث قال حدثنا وسكت ونوى أن يقطع الكلام طب نيتك دي أنا عرفها كتلميذ؟ لا ما عرفهاش طب أنا كتلميذ لما أنت قلت لي حدثنا وسكت قلت لي شام بن عروة أنا حكتبها حدثنا شام بن عرو يبقى أنت صرحت بالتحديث يبقى لو مدلس هقول لك لا صرح بالتحديث فدي مشكلة كبيرة لكن الحقيقة يعني الحافظ من حجر عسقلاني يعني ذكر أن أغلب مادة ابن سعد من الواقدي في الجرفة التعديل طبعا الكلام ذا فيه نظر لكن ابن سعد فعلا كان يأخذ بعض أحكام الواقدي على الرواه لكن أنا الذي رأيته من تصرف الشيخين البخاري ومسلم ومن تصرف كثير من أهل العلم أنهم لم يعتبروا كلام ابن سعد في تدليس عمر علي المقدمي إنما جعلوه من التدليس المطلق اللواء اللي احنا بنوعية تدليس الإسناد فإذا صرح بالتحديث خلص هنقبله وعلى هذا جرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم وكثير من النقاد ما شفتش حد تكلم الحقيقة في, في تعيين تدليس عمر بن علم مقدم إلا ابن سعد وحده الحقيقة لم أجد عمر بن علم مقدم صرح بالتحديث في هذا الإسناد البخاري لم يروي في صحيحه بهذا الاسناد كاملا غير حديثين فقط الوعد السلام ابن مطهر عن عمر بن علي المقدمي. عن معن ابن محمد غفاري عن سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة هذا الاسناد كله البخاري لم يروي إلا بهذا الاسناد إلا حديثين فقط في الكتاب كله من أول و أو هذا الحديث في كتاب الرقاق وحديث آخر في كتاب الإيمان رقم 39 تروح في كتاب الإيمان 39 ترين الحديث بهذا الاسناد. بعد كده البخاري مرواج بهذا الاسناد أي حديث ثالث في الصحيح لكن في الحديث اللي في كتاب الإيمان عمر بن علي المقدمي صرح بالتحديث بس عند ابن حبان مش عند البخاري يبقى خلاص إنما في هذا الحديث خصوصا أنا الحقيقة بعد ما يعني بذلت جهدا لم أجد تصريحا لعمر ابن علي المقدمي من معنى من الحامل الغثاري في هذا الحديث لكن عمر ابن علي المقدمي هذا متابع يعني إذا كنت أنت هتتكلم في مدلس ولا يصرح بتحديث وحتقول لي ممكن نطعن في الحديث علشان أنه لو يصرح بتحديث لا ده إحنا عندنا متابعات لعمر ابن علي المقدمي يتقوى بها الحديث حتى لو أنت رفضت سند البخاري الإسناد أو الحديث ثابت بأسانيد أخرى لما نيجي بقى نخرج الحديث ونقول من الذي أخرجه غير البخاري رحمه الله هتعرف المتابعات التي وردت في هذا لهذا الحديث مع ابن محمد الغفاري هذا الراوي لم يوثقه من النقاد إلا ابن حبان لم يوثقه إلا ابن حبان وطبعا هذا الراوي متابع عشان كده البخاري بعد ما روى الحديث قال تابعه ابو حازم وابن عجلان عن المقبري ها هوش معان ابن محمل الغفاري انا ارجو ان الكتاب يكون معاكم انتم تسمعوا للشرح بتاعي بس عشان ايه عشان يحصل عندكم تصور للمسألة علم الحديث طبعا نتكلم في اسانيد ورجال والاسناد والرجال كسر وبيتكرروا ما ينفعش تقعد من غير كتاب لازم يكون معاك الكتاب عشان تفهم البخاري بعد ما راى الحديث ها قال لك معنى محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري بعد ده مباشرة قال إيه تابعه أبو حازم وابن عجلان عن سعيد بن سعيد ليه نص البخاري على هذه المتابعة لأجل معنى ابن محمد الغفاري لم يثقه يعني يعني يعني لين يعني ها؟ لأن اتفقنا أن طبقة المتساهلين إذا انفردوا أو فرد واحد منهم بتوثيق راون بيبقى التوثيق لين يعني مش, مش قوي بخلاف طبقة الأولى المتشددين أو طبقة المتوسطين عشان كده نص البخاري نصا على المتابعة بعد الحديث عشان ما فيش حد يتعلق وقولك أصل مع ابن محمد الغفاري لمنثق ابن حبان فالإسناد ضعيف ها؟ لا الإسناد قوي لهذه المتابعات لأبي حازم ابن عدان وأنا سأذكر هذه المتابعات موصولة إن شاء الله تعالى لما نيجي على تخريج الحديث سعيد بن أبي سعيد المقبري هذا أبو سعيد ده اسمه كيسان كنيته أبو سعيد يبقى هو سعيد ابن كيسان المقبري عشان لو جالك الاسم لأن هو مشهور أبوه مشهور بالكونية دايما تلاقي كده في كتب الحديث سعيد بن أبي سعيد يندر أن تراه باسم سعيد بن كيسان فيقوم المشتغل بالحديث يجي يدور على سعيد بن كيسان ما يلاقهوش لأنه يدور على سعيد وبعدين يدور في الآباء حرف الكاف ها؟ طبعا الذين يكتبون في يعني كتب الرجال زي المز والكلام ده الأصل ان هو يكتب سعيد بن كيسان وبعدين يقولك انظر سعيد بن أبي سعيد ها؟ عشان ما تضلش لكن في بعض الكتب ممكن ما يكتب لكش. سعيد بن كيسان إنما يحطه في سعيد بن أبي سعيد يبقى هتجيبه حرف السين سعيد وأبوه فحرف السين برضو لأنهم بيهملوا أبو ديت ما بيحطوهاش في الترتيب فسعيد بن أبي سعيد المقبري أو سعيد ده أبو اسمه كيسان إنما لقب بالمقبري لأنه كان يسكن إلى جنب مقبرة كان المقبرة بتاع البلد اللي هو يعني ساكن فيها كان بيته جنبها فسمية المقبري وكثير من هذه الألقاب <تصفيق> ساعات يلقب الإنسان بلقب زي المقبري ساكن جنب مقبرة أو يلقب مثلا بلقب صنعة من الصناعات زي الزجاج مثلا كالشاف صنعة الزجاج أو مثلا الخياط كان بيخيط مثلا الأعرج كان الأحول كان أحول الأعمى كان أعمى ها؟ في ألقى كده القصير الضعيف زي عبد الله محمد الضعيف النسائي يقول إنما وكان ثقة عبد الله محمد الضعيف وكان ثقة إنما ضعف بدنه من كثرة العبادة فلما يقول لك حدثنا عبد الله الضعيف ما تصورش من ضعيف يعني لا ده هو لقب بالضعيف. وساعات ممكن يقول لك حدثنا الضعيف انت تعتتوه بقى ودوك السبع دوخات عشان تجيب الضعيف ده اسمه ايه عشان تعرف هو ثقة ولا لا والكلام ده مثلا محمد بن الفضل كان لقبه عارم عارم يعني شديد خلقه شديد فيه سوء وشدة والكلام ده محمد بن يحيى الذهلي تلميذه كان يقول حدثنا عارم وكان بعيدا عن العرامة او كان بعيدا من العرامة يعني كانت عشان لما أقولك حدثنا عارم تتحس إن هو كان بيلطش الناس ولا بتعلم يقضيهم بالحجارة لا ففي القاب المحدثون كانوا يلقبون الراوي بها حتى ممكن اللقب يغلب على صاحبه زي عارم مثلا غلب لقبوه على اسمه هو محمد بن الفضل السدوسي لقب بعارم كتير أوي يقولك حدثنا عارم ما يقولش إيه اسمه محمد بن الفضل سعيد بن أبي سعيد ده كلمة إجماع عند النقاد كلهم وثقوه. النساء أبو زرعة والعدلي وابن المديني وابن سعد وابن خراش وأحمد بن حنبل واحد معين قال كلاهما لا بأس به لم ينقموا عليه إلا أنه تغير في آخر عمره تغير في آخر عمره ومن أثبت الناس عنه الليث بن سعد لما تلاقي الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد شد يدك به لأن الليث سمع منه قبل أن يتغير مع أن الذهب رحمه الله قال ما أحسبه تحدث وقت تغيره يعني أول ما تغير حفظه بدأ حفظه يخف تدخل عليه الاسانيد يدخل إسناد في إسناد يدخل كلام في كلام وقف مرضاش يحدث يبقى حديث سعيد بن أبي سعيد المنتشر في الكتب المفترض إن هو على باب الصحة ابن عيينة أدركه بعدما كبر ابن عيينة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد وكان لعابه يسيل من الكبر شو بقى بريل على, بريل على نفسه كده زي, زي زي صالح مولى التوأمة صالح مولى التوامه مالك روى عنه بعدما سقط حاجبه من الكبر أثبت الناس في صالح اللي هو مولى التوأمة ده عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب يعني إذا مالك أدرك أو روى عن صالح مولى التوأمة ده بعدما كبر وتغير يبروية مالك عنه مش مزبوطة ليه اختلط الرجل إنما ابن أبي ذئب لا إنما روى عنه قديما وده بقى الرو المختلط أو المتغير ده أهل الحديث لهم فيها في ذلك منصنفات عشان يميز لك ان الراوي طالما اختلط يبقى مش ضابط ممكن بقى يلخبط الدنيا فيقوم يبحث عن من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط وينص على هذا يقول لك فلان فلاني سمع منه قبل الاختلاط فلان وفلان, وفلان وفلان وفلان وفلان وسمع منه بعد الاختلاط علان وعلان وعلان وعلان او يقول لك سمع منه قبل الاختلاط ويسيب اللي بعد الاختلاط كل اللي يجي بعد كده يبقى بعد الاختلاط معنى بعد الاختلاط يبقى منه لا بد أن إيه يكون متابع بقى عشان تتأكد إنه ما لخبطش الدنيا ودخل إيه؟ الأسانيد في بعضها. ده سناد البخاري فاضل فيه أبو هريرة رضي الله عنه. وطبعا أبو هريرة رضي الله عنه يحتاج إلى حلقة خاصة لأن هذا أول مرة يمر بنا أبو هريرة في كتاب الرقاق. وطبعا لأن الحقيقة يعني هناك هجمة شرسة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الروافض الشيعة وكل من يمشي ويحطب في هواهم طبعا بني أمية كلهم كفر عند الشيعة كفر وفسق بابتداء من عثمان بن عفان وانتنازل رضي الله عن الجميع وطبعا أبو بكر وعمر كمان مفسقينهم ومكفرينهم كمان وهم الجبت والطاغوت عند هؤلاء لكن صبوا جام غضبهم بصفة خاصة على أبي هريرة وفي واحد صح في غمر كده شتم أبو هريرة في جريدة من الجرائد ورد عليه الجميع وتكلم فيه بكلام يستحق عليه التعذير لو في سلطان شرعي في البلد لما يجي يقول على صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة إنه كان أراجوزا يتلاعب به الولدان وإن ما كانش له هم في الدنيا إلا بطنه تأكله يكذب على النبي تدي له سندويتش وتقول له ألف لحديث على النبي ألف لك حديثين وثلاثه على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لك سئل عن معاوية وعلي يقول لك الطعام معاوية أجود والصلاة خلف علي أتم ويقول لك كان بيألف على النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث واحد إب... لازم النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات يروع عنه خمس تلاف حديث إزاي يعني في حين أن أوقف الصديق الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كل عدة أحاديث أبو بكر الصديق في مسند الإمام أحمد اللي هو أوسع مسند الآن الآن في الإسلام واحد وثمانين حديثة طبعا أكبر مسند في الإسلام مسند بقي ابن مخلد لكن بكل أسف حتى هذه الساعة التي أتكلم فيها المسند ده مفقود ما نعرفش عنه حاجة لكن أكبر مسند الآن في الدنيا كلها اللي مطبوع بين أيدينا هو مسند الإمام أحمد ابن حمد رحمه الله عدة حديث أبو بكر واحدة من حديثا أبو بكر المروزي أحد علماء الحديث له كتاب اسمه مسند أبي بكر الصديق أظن نجيب 123 حديثا بس يقول لك إزاي بأبو بكر الصديق أقصى حاجة إحنا وصلنا له 123 حديثا ها وفيها مالة بن صحي كمان وأبو هريرة اللي أعاد مع النبي أربع سنين فقط لا غير يروي خمس سلاح حديث إزاي يعني أكيد كان بيكتب على النبي وكثير من الأحاديث بتاعته دي ضايع وفتاعه الكلام ده طيب أنا هقول لك حاجة مجملة كده كان فيه واحد بيسجل بيسجلي أول منزلت بلدي في كفر الشيخ سنة سبعة وتمانين واتركته القاهرة واحد كان معجب بقى بالدروس والخطب والكلام ده فكان لي كل الايه كل ال. الشريط المحاضرات والدروس اللي بقوله ظل معي نحو سبع سنوات يسجل انت عارف الشريط اللي عنده هو قال لي انا عندي كم شريط عنده خمس تلاف شريط لي خمس تلاف الشريط ما بين ساعة وساعتين وساعة ونص ده في خلال سبع سنين لو انت حبيت تفرغ الكلام بتاعي انا في خمس تلاف شريط ممكن يطلع في حدود عشرين مجال ودي محاضره ساعتين فقط ابو هريره رضي الله عنه كان يلزم النبي عليه الصلاه والسلام على ملء بطنه بمعنى كان فقيرا كان من اهل الصفه وكان ماشي مع النبي عليه الصلاه والسلام ملوش شغلانه الا انه يبقى جنب النبي عليه الصلاه والسلام فكل مجلس يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه بكلمه يقضي فيه بقضاء يرى أبو هريرة فيه موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم واحد فعل فعل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ببدأ إقرار ها؟ واحد وصف وصفا والنبي صلى الله عليه وسلم سكت فهداء اقرار هو نفسه يصف النبي عليه وسلم في الجلسة بتاعته فده برضو من الاحاديث المرفوعة لما يكون واحد أربع سنين ليس له عمل إلا أن يلزم النبي كتير عليه خمس تلاف حديث يعني أنت لما تلزم واحد اربع سنوات ايه خمس تلاف حديث دي ده لو بيتكلم في اليوم بيأخذ في اليوم النبي صلى الله عليه وسلم كان حياته كلها الدين ما كانش فيه عنده فراغ حياته ما فراغ في حياته النبي عليه الصلاة والسلام انما كان يزور المرضى ويزور ويسلح بين المتخاصمين ويصلي ويجلس ويعظ ويفتي كل حياته حياته كلها كانت كلام او كانت على الاقل سكوتا بس ابو هريرة كان بيصف كل حياته اللي يتكلم يحفظ كلامه اذا سكت يتكلم كيف كان يسكت كيف كانت يضحك كيف كان يبكي كيف كان حاله ينظر الى السماء ينظر الى الارض واحد تكلم بكلام خشن هل تغير لونه ام لا طب هل ضحك ام لا كل ده اسمه حديث يسمى حديثا إما اما قولا او فعلا او وصفا او تقريرا فيجي يقول لك انه كذب على النبي عليه الصلاه والسلام والعديد الأحاديث دي خمسة آلاف. أنا سأفني لك هذا الكلام بمنتهى السهولة. لكن هؤلاء كما قلت لكم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم حق التعظيم. وإلا من عظم النبي عليه الصلاة والسلام حق التعظيم لا يطعن على أصحابه الذين أثنا عليهم. يعني دي المشكلة. هل هل يتصور يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يسني على إنسان يسني عليه؟ وبعدين هذا الإنسان يبدل ويغير وينافق بل ويغفر أمي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب يعني ممكن يسني على إنسان بعينه يقول فلان الفلان في الجنة ويطلع البناء دم ده في النار أده الله هذا لا يقوله أبدا رجل مس الإيمان قلبه أبدا فالنهارضة لما النبي عليه الصلاة والسلام يسني على أبي هريرة ويقول كما في الحديث الصحيح اللهم حبب عبيدك هذا أبو هريرة وأمه إلى الناس الحديث صحيح مسلم قال أبو هريرة فلا يسمع بي أحد من الناس إلا أحبني ليه؟ ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء فببركة دعوته جزم أبو هريرة بل عمم أبو هريرة فقال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني ليه علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في بعض, في بعض الفاظ الحديث اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى الناس وفي رواية إلى المؤمنين إلى المؤمنين فكلمة الناس هذا لفظ عام مخصص في بقى لا يهودي ولا نصراني ولا الكلام ده. فعشان كده أبو هريره قال لا يسمع به يهودين ولا نصراني إلا احباني مش عاد باك العموم ده خذ الخصوص. يبقى لا يسمع به مؤمن بالله ورسوله إلا يحبه. يبقى الجماعة العملين يشتموا في أبي هريرة ويقولون هو صفته كذا وكذا لا يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نص كلام مالك رحمه الله الإمام مالك يقول في الذين يسبون الصحابة ولا يعظمونهم يقول هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما جرؤوا اللي حيطعن في النبي يكافر عذم ما فيش حد أحد في تكفير واحد بيشتمي النبي أبدا وذا إجماع عند أهل العلم كما نقله أربعة من كبار العلماء منه إسحاق بن راهوي قال من سب الله عز وجل فهو كافر مرتد ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد ما فيش فيها نقاش طب ييجي واحد عايز يسب النبي حيرتد يكفر على, يكفر على طول يوم يعملوا إيه بقى؟ يوم يسبوا أصحابه ده كلام مالك مش كلامي أنا كلام الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول أرادوا أن يطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا فطعنوا على أصحابه فقالوا له اصحاب سوء يعني هو لو كان النبي عليه الصلاة والسلام في منظور هؤلاء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة ما كانش اختار السفل دول عشان يبقى اصحابه على قول هؤلاء لما يطلعوا الصحابة كدبين ويطلعهم مرتشين ومبدلين لاحكام الله ومغيرين لكلام الله وبيكتموا القرآن وبيحرفوا كلام الله حتى في القرآن نفسه وإذا واحد ادى اكله ولا ادلهم بتاع يبقى يكذبوا على الله ورسوله دول أصحاب إيه دول دول من أسوأ ما يكون لو إن فيه ناس بيعملوا هذا الكلام من أسوأ ما يكون عايزين يعني يقولولنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان الشلة اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم أو الجماعة كانوا أصحاب سوء يبقى ده طعن في النبي ولا لا نعم طعنوا في النبي أنه لم يحسن اختيار أصحاب هذه القصة اللي هم عايزين يوصلوا لها فالذي يسب ابا هريره يسب خالد بن الوليد يسب معاويه سب عمرو بن العاص وكان معاويه كاذبا للوحي اراد ان يقول هذا لكن مش اثر طبعا ينطى ولا يقول النبي ولا يجب ست النبي والا سيرجب بالحجاره لا يحل لاحد قط أن يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ما تقول فيما شجر بين الصحابه خلافات اللي كذبنهم قال تلك فتنه عصم الله يدي منها او سيفي منها فلا اغمس لساني فيها انا ما كنتش حاضر وكفاني الله عز وجل ان انا امسك سيف واتل الحد ولا الكلام ده فانا اعصم لساني منها ثم تلا قوله تعالى تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون هو الواجب على كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعظم أصحابه والكلام طبعا فيه متسع يعني كبير سنبدأه إن شاء الله في المرة القادمة إن جمعني الله عز وجل بكم مرة أخرى فنتكلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نتكلم عن إسلامه وعن مناقبه وعن بعض الطعون التي وجهت إلى أبي هريرة رضي الله عنه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ها <risque> الروح تسري والملائكه حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجا أسأل ذموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء